كتاب ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا كز ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بالظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله فإن أصابه خير مطمئن به وإن أصابته فتنة من قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو القسران المبين يدعو من دون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 من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فلن يندد، فلن يندد بسبب إلى السماء ثم يقطع، فلن هل يذهب عكيده ما يغي؟